نظر الله وجه لم تزل مثل السحاب، بالوريد القلب تروي عند من كل الهضاب. الله لم تزل مثل السحاب، القلب تروي عند من كل الهضاب، عند من كل الهضاب. في صليل للصوارم تحت رايات العقاب. جلش في صدري لهيب واجل يوم الضراب في صليل للصوار تحت رايات العقاب جلش في صدري لهيب واجل يوم الضراب واجل يوم الضراب نظر الله لم تزل مثل السحاب من وريد القلب ترويا عندما من كل الهضاب الله وجو لم تزل مثل السحاب من وريد القلب ترويا عندما من كل الهضاب